بسم الله الرحمن الرحيم الحب الحب الحب إكسير الحياة وطعم الحياة ولذة الحياة هذه المحبة من وذاك طعمها ذاك جنة الدنيا قبل الآخرة بعضهم يضرب بالرمح فيخترق جسده ويقولوا استوى بالكعبة الكعبة إيش فاز هذا والله لو قطع قطعة قطعة ما نقص عن هذه المحب هم يحبون كما يحب غيرهم من البشر لكن المحبوب العظيم عندهم والمحبوب الخالد عندهم هو الله هو الله هو الله هو الله, الله كلما أمعنت دجا وتحانك شمت في غوره الرهيب بجلالك وترا ات لعين قلبي برايا من جمال انست فيها جمالك وترى ما لمسمع الروح همس من شفاه النجوم يتلو الثناء لك وتراني توله وخشور الحب الخالد يحبون شهواتهم أما أهل الإيمان، فيحبون خالقهم، الحب الخالد، الحب الخالد، والمحب الحقيقي لربه، ينظر إلى الله بقلبه، فإن تكلم، فبالله، وإن نطق، فلله وإن صمت، فللله، وإن فبأمر الله، وإن سكن، فمع الله، فهو بالله ولله ومع الله، هذا هو المحب، هذا هو المحب، هذا هو المحب، الحب الخالد، لكن الحب الخالد تعصي الرسول، وأن تزعم حبه هذا. ذا لعمري في القياس بديع لو كنت تصدق حبه لأطعته إن المحبة لمن يحب يطيعه الله ينساب نبض الفؤاد وتشريق أنواره في المدى مع الله والله حي قريب مع الله نسمو لنيل الهدى إليك يا إلهي طافة الأياد عبد فليس المهم أن تحب الله هذا ممكن ولكن المهم أن تنال محبته إذا نلت محبته أمن تعذبه الله ما يعذب من يحب يقول وإذا الحبيب أتى بذنب واحد جاءت محاسنه بألف شفيع وكيف أنال محبة الله محبة الله تنال بأمور والله مهم والله إنها أغلى من الذهب وإن الواحد خير من الدنيا وما عليه الحب الخالد الحب الخالد. الحب الخالد إليك إلهي رفة الأيام وأرجوك ما خاب. اليقين المؤسسة الإسلامية للإنتاج الإعلامي والتوزيع تقدم الحب الخالد لفضيلة الدكتور سعيد بن مسفر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن اكتفى أثره وسار على دربه واتبع شريعته ودعا إلى ملته وسلم تسليما كثيراً أما بعد فسلام الله عليكم أيها الأحبة ورحمته وبركاته وأسعد الله جميع أوقاتكم وأسأل الله عز وجل أن يجمعنا دائما على الهدى والخير والطاعة في هذه الدار وان يجمعنا في الآخرة في الجنة دار القرار وآبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأخواتنا وزوجاتنا وذرياتنا وجميع إخواننا المسلمين هذا الدرس يلقى بجامع الشربتلي بمدينة جدة بعد مغربي يوم السبت الموافق للثامن والعشرين من شهر ربيع الأول عام 1426 للهجرة على صاحبها أفضل الصلاة وأزك التسليم وهو ضمن السلسلة الشهرية المعنونة بالشرح الوافي للجواب الكافي وموضوع هذا الدرس اخترت له عنوانا هو الحب الخالد وهو من ضمن مباحث هذا الكتاب الحب غريزة بشرية وعاطفة نفسية غرزها الله عز وجل في قلوب البشر لأنه إكسير الحياة وطعم الحياة ولذة الحياة ثم جعل هذا الحب موجها له سبحانه فالذين آمنوا بالله أشد حب لله وقد سمعتم في قراءة الإمام ومن الناس من يتخذ من دون الله أنداداً يحبونهم كحب الله والذين آمنوا الذين آمنوا بالله وصدقوا رسوله وعملوا بكتابه وآمنوا بجزئيات عقيدتهم وبكليات دينهم ثم أخضعوا حياتهم لمقتضى هذا الإيمان عملاً بأوامر الله وابتعاداً عن ما حرم الله هؤلاء يضعون محبة الله في أول اهتماماتهم ويضعون جميع المحبوبات تبعا لهذا المحبوب. هم لا يتجردون عن بشريتهم. هم يحبون كما يحب غيرهم من البشر. لكن المحبوب العظيم عندهم والمحبوب الخالد عندهم هو الله. وما وافق هذه المحبة أدرجوها ضمن محبوباتهم. وما تعارض مع محبة الله رفضوها ولهذا جاء في الحديث المتفق على صحته يقول الرسول صلى الله عليه وسلم ثلاث من كن في قلبه وجد بهن حلاوة الإيمان الأولى أن يحب المرء لا يحبه إلا في الله وهذه تمثل قيام العلاقات الإنسانية بين البشر على أساس العقيدة والدين لا على أساس الجنس ولا اللون ولا المصلحة ولا القبيلة ولا العشيرة المسلم يحب في الله ويبغض في الله الثانية أن تكون محبة الله أن يحب المرء لا يحب إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر بعد إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار وأن تكون محبوبات الله مقدمة على محبوبات غيره هذه الثلاث من وجدها في قلبه وجد بهن حلاوة الإيمان غير المؤمنين يحبون لكن ينطلقون من محبوباتهم إلى دوافعهم وإلى غرائزهم فالذين كفروا يحبون أصنامهم وآلهتهم والفساق يحبون شهواتهم أما أهل الإيمان فيحبون خالقهم ويسألون الله أن يبادلهم هذا الحب فإنه ليس المهم أن تحب ولكن المهم أن تحب وكل واحد منا أيها يسعى جاهدا إلى أن يكون محبوبا عند الآخرين كل واحد مننا يريد أن يكون محبوبا عند زوجته وما أظن فيه واحد من الناس يتمنى أن تكون زوجته كارهه له بل كل ما نبذله الآن في سبيل خدمات نقدمها لزوجاتنا كله من أجل أن ننال محبتهم وأن نكسب رضاهم وكذلك نبذل جهودا في سبيل كسب محبة آبائنا وأمهاتنا، لأن في محبتهم لنا إرضاء لمولانا سبحانه وتعالى. نبذل جهودا في سبيل محبة غيرنا من الناس لنا. الإنسان يريد أن يكون محبوبا عند رئيسه، ومحبوبا عند جاره، ومحبوبا عند زملائه، ومحبوبا عند أمير المنطقة التي هو فيها. وإذا حظي بمحبة رئيس البلد رئيس الجمهورية أو ملك الدولة وكان محبوبا عنده فهذه غاية أمنية كل إنسان فكيف بمن يكون محبوبا عند الله كيف أي وضع لهذا الإنسان أن يكون الله عز وجل يحبه ولهذا كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه يسأل الله حبه يقول عليه الصلاة والسلام اللهم إني أسألك حبك والرسول صلى الله عليه وسلم إذا سأل لا يسأل إلا الأشياء الضخمة والعظيمة اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يبلغني إلى حبك في أشياء محبوبة يحبها الله فأنت تسأل الله أن يحبك وأن أيضا يرزقك حب اللي يحبه الله من البشر ومن الأقوال ومن الأعمال ومن العبادات فإن كل ما أحببت ما يحبه الله أحبك الله ثم قال صلى الله عليه وسلم وحب كل عمل كل عمل نتيجته إنه يبلغني إلى حبك يا ربي اجعلني أحب هذا العمل لا لذاته ولكن لأنه سيوصلني إلى أن أنا محبتك ثم قال صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسألك بأن تجعل حبك أحب إلي من نفسي وأهلي ومن الماء البارد على الضمع أي شيء أعظم عند الإنسان الضامع الذي تقطع جوفه من حرارة الضمع ومن العطش الشديد تعطيه الملايين ما يبغاه تعطيه الطعام ما يبغاه تعطيه أي شيء يبغى بس شربة ماء هذا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول اللهم اجعل حبك في قلبي أعظم من حبي للماء البارد وأنا على شدة العطش ثم كان أيضا يقول في حديث آخر اللهم ارزقني حبك وحب من ينفعني حبه عندك لأن في ناس حبك له يضرك عند الله وفي عمل حبك لهذا العمل يبغضك عند الله وفي أقوام حبك لهم يحول بينك وبين محبة الله فالرسول يقول صلى الله عليه وسلم اللهم ارزقني حب من ينفعني حبه الذي أنا أحبه وينفعني محبة عندك اللهم ارزقني هذا الحب اللهم ما رزقتني اسمعوا الكلام العظيم اللهم ما رزقتني مما أحب للإنسان طبعا رغبات وله شهوات يحب المال ويحب الزوجة ويحب الطعام ويحب السيارة ويحب الوظيفة ويحب العمارة هذه تجي لكن شوفوا كيف تصرفها قال اللهم ما رزقتني مما أحب فاجعله عونا وقوة لي فيما تحب أنا أحب الزوجة ذي اجعل حبها عونا لي على طاعتك وأحب هذه السيارة اجعل حبها عونا لي على طاعتك فأمشي فيها إلى ما يرضيك أنا أحب الوظيفة اجعل حب هذه الوظيفة عونا لي على طاعتك فأستخدمها فيما يرضيك أنا أحب العمارة اجعل حبها عونا لي على طاعتك فأعمرها بذكرك اللهم ما رزقتني مما أحب فجعله قوة وعونا لي على ما تحب لأن من الناس من يحب شيء فيكون هذا المحبوب قاطعا بينه وبين محبة الله يحب زوجة لكنها زوجة عاصية لله لا تعينه على طاعة الله وتكره منها أن يمشي في الخير إذا قال أروح مسجد نسمع درس قالت يا شيخ أصمقتنا أنت بالمساجد دوختنا أنت كل يوم نعم في مسجد في مسجد خلنا نروح نتمشى هذه محبتها حالت بينك وبين محبة الله انفض يدك منها ما تصلح لك كذلك سيارة تحبها لكن أين تستخدمها استخدمتها فيما يبغضه الله كانت هذه السيارة قاطعة بينك وبين الله عز وجل ثم يقول صلى الله عليه وسلم اللهم ما زويت أي ما منعتني وصرفت عني مما أحب أنا أحب المال وما أعطيتني يا ربي أنا أحب زوجه وما رزقتني أنا أحب وظيفه وما أعطيتني وطبعا يترتب على هذه المحبوب الذي ما جاء وجود فراغ في قلبي اللهم ما زويت عني مما أحب فاجعله فراغا لي فيما تحب املأ هذا الفراغ بشيء من العمل مما تحبه أنت لا تملأ هذا الفراغ بشيء مما تبغضه. بعض الناس يحب الوظيفة لكن ما لقي الوظيفة فحصل عنده فراغ. إشمل أهبه. ملأ بالباطل. ملأ بالسهر السهر المحرم. ملأ أهبه السوء. ملأ أهبه المخدرات. ملأ أهبه بالشر الشر. فكان هذا شرا على شر والعياذ بالله. المحبة يا إخوة منزلة من أعظم منازل السير إلى الله. تنافس فيها المتنافسون ورمى إليها بأبصارهم العاملون وتفانى فيها وشمر إليها المشمرون وبروح نسيمها ولذتها وطعمها تروح المؤمنون فهي والله قوت القلوب وغذاء الأرواح وقرة العيون من حرمها فهو من جملة الأموات ومن فقدها فهو في بحار الظلمات من لي بمثل سيرك المدللي تمشي الهوين وتجيء الأولي ليش؟ لأنك تحب الله تمشي على مهلك لكنك تجي الأول سلكت الطريق الذي يوصلك من أقرب نقطة إلى الله وهو محبة الله برمجت حياتك على هذا المحبوب ما أمرك فهو المحبوب عندك وما نهاك عنه فهو مبغض عندك ولو ضد شهواتك ولو ضد مصالحك ولو كان أبوك ولو كان ابنك ولو كان عشيرتك ولو كان أخوك ولو كان أي كان لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون أن يحبون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم ليه؟ قال أولئك كتب في قلوبهم الإيمان خلاص ارتضوا بهذه الحياة رضوا بأن يجعلوا لهم هدف وغاية في حياتهم هو الله وليس غيره فيه يحبون وفيه يعادون من أجله يغضبون ومن أجله يفرحون حياتهم كل مع الله وبالله وفي سبيل الله هذه المحبة من ذاقها وذاق طعمها ذاق جنة الدنيا قبل الآخرة وذاق حلاوة الإيمان ولو قطع والله لو قطع قطعة قطعة ما نكس عن هذه المحبة بعضهم يضرب بالرمح فيخترق جسده ويقول فزت ورب الكعبة ايش فاز هذا بالمحبة فاز بحب الله وبحب رسول الله صلى الله عليه وسلم والحديث جاءت العبارة ان يكون الله ورسوله احب اليه مما سواهما هل من الثلاث التي اشتبهت عليها في أول الحديث المحبة أيها الأخوة غالية ثمنها المهج والنفوس ثمنها التضحيه بالشهوات ثمنها الصبر على المكاره ثمنها تقديم محبة المحبوب لا يطمع في شرائها المفلسون ولما كثر المدعون لهذه المحبه طالبهم الله بإقامة الدليل على دعواهم فلو يعطى الناس بدعواهم لدع الخلي حرقة الشجي قال عز وجل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم يقول ابن عباس امتحن الله الخلق بهذه الآية امتحان تحب الله نعم احب الله هذا دليل ما هو الدليل اتباع محمد صلى الله عليه وسلم تتبعه، تمشي على منهجه تمشي على طريقته تتمسك بسنته تعيش على هديه أنت صادق في هذه المحبة لكن تعصي الرسول وأنت تزعم حبه هذا لعمري في القياس بديع لو كنت تصدق حبه لأطعته إن المحبة لمن يحب يطيعه لم يثبت أيها الإخوة في هذا الامتحان إلا أتباع الحبيب برهنوا على صدق حبهم لله باتباعهم لحبيبه صلى الله عليه وسلم في أفعاله وأقواله وأخلاقه فسكوا شجرة المحبة في قلوبهم وغرسوها وسكوها بماء الإخلاص ومتابعة هذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه وماذا حصل؟ أثمرت هذه الشجرة شجرة الإخلاص والمتابعة أثمرت أنواعا من الثمار آتت أقولها كل حين بإذن ربها لأن أصلها ثابت في قرار القلب وفرعها متصل بسدرة المنتهى وعملها الطيب يصعد إلى الله في كل حين إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور المحب الحقيقي أيها الإخوة لربه هو الذي يقوم بأمر الله ويتصل قلبه بالله ينظر إلى الله بقلبه فإن تكلم فبالله وإن نطق فلله وإن صمت فلله وإن تحرك فبأمر الله وإن سكن فمع الله فهو بالله ولله ومع الله هذا هو المحب أما العاصي لله فليس بمحب لله ليش؟ لأن أهم مقتضيات المحبة أن تكون طائعا لله منفذا لأوامره مبتعدا عن نواهيه وكل دعوة لا تتضمن ذلك فهي دعوا باطلة تحتاج إلى دليل وبرهان والمحبة يا الأخوة عادة تتعلق بطرفين الطرف الأول محبة العبد لربه والطرف الثاني محبة الرب لعبده فليس المهم أن تحب الله هذا ممكن لكن المهم أن تنال محبته إذا نلت محبته من تعذبه الله ما يعذب من يحب يقول عز وجل وقالت اليهود والنصارى نحن أبناء الله وأحباءه قال عز وجل قل فلما يعذبكم بذنوبكم لو أنكم أبناء الله وأحباء ما عذبكم بل أنتم بشر من من خلق الرابط بينكم أيها اليهود والنصارى كغيركم من البشر لو أنكم كما زعمتم أحباء الله وأبناؤه ما عذبكم بذنوبكم ليش؟ لأن المحبوب حتى لو أخطى ما يعذبه صاحب الأمر يقول وإذا الحبيب أتى بذنب واحد جاءت محاسنه بألف شفيع وعين الرضا عن كل عيب كليلة ولكن عين الصخطي تبدل مساويات اللي تحبه تشوف غلطه صح ولا اخطأ وتشوف عوجته سمحة بل خطاه اللي يخطيبه عليك تشوفه مثل العسل ليه انك تحبه لكن اللي تبغضه أوه. حتى السمحة عندك تشوفلات تقول لا انه غلطان حتى لو اكل في بيتك لو اكل على راس الملعقة وعندك وانت تبغضه تقول الله اكبر عليه كيف يأكل هذا كيف يحوس السفرة ويأكل براس الملعقة بينما اللي تحبه لو يأكل عندك بيدين الثنتين تقول كل يا شيخ كل والله كنا في بطني ليه لأنك تحبه فكونك تحب الله سبحانه وتعالى هذا هو المهم لكن يجمع علماء أهل السنة والجماعة أن العبد إذا أحب الله على الحقيقة وصدق في حبه لله بحيث أصبح قائم بأوامر الله مبتعد عن نواهيه نال محبة الله بالضرورة وأصبح محبوبا عند الله لأن الله لا يخلف الميعاد كيف تحب الله وتحب محبوباته وتترك منهياته ولا يحبك لا يحبك ويبادلك هذا الحب وقد جاء وصف من يحبهم الله والإخوة في القرآن في آيات كثيرة ناس أخبر الله أنه يحبهم ليش يحبهم للأعمال التي وقعت منهم يقول عز وجل والله يحب المحسنين ليش أحبهم؟ لأنهم محسنين إيجي الإحسان؟ إحسان مرتبة مراتب الدين تنكشف فيه أمامك الحواجز وتبدو لك الأمور الإيمانية كأن ما تراها بعينك بل تعبد الله كأنك تراه أنت في ظلمة الليل ما معك أحد وتعرض لك شهوة من الشهوات أو شيء من الحرام تتركه وما هذا يجوفك ليش تركته؟ ليقينك أن الله يراك فكأنك ترى الله هذه مرتبة لا يبلغها إلا من أهل الإحسان ولما كانوا بهذه الدرجة الله كافأهم وأنا أحبهم تراقب في جو في الليل وانت نايم في الليل تمر يدك على المؤشر وتشوف أغنية ولا تشوف منظر وما معك أحد منظر خبيث امرأة راقصة عارية لو حتى امرأة تقدم الأخبار وانت تعرف ان نظرك إلى المرأة ذا حرام سكيته ما تبغى تشوف المرأة ما تبغى تلوث قلبك قلبك هذا جوهرة والنظر المحرم هذا يطمس هذه الجوهرة يخربها المعاصي تكدر القلوب الشافعي نظر إلى عقب امرأة بس راح السوق اشترى وكشفت الريح عن عقبها وعقب نساء الأولين ما هو مثل العقاب نسواننا ذول الموجودين كانوا يكدون ويتعبون ويت يعني رجل الوحدة مثل الشريم نسواننا جالسات وما غير معقلات شاربات فيهم فتنة رأى العقب هذا فغض بصره واستغفر ربه ورجع البيت يريد أن يقرأ وإذا بالقراءة ما هي مثل الأول هو كان يحفظ من اول قراءة الشافعي كان يضع سطر يحط المسترة على السطر الثاني حتى لا يحفظ قبل الأول وما سمع كلاما وقد طلب الإعادة المسجل حجة من اول مرة يسجل لما جاي يسمع وإذا ما عدل مسجل خربان راح لشيخه وكيع بن الجراح فشك عليه قال ماذا فعلت اليوم قال ولا شيء قال أين ذهبت قال إلى السوق قال ماذا رأيت قال رأيت عقب امرأة النظر الأولى اللي يعني ما يعاقب الله عليها لك الأولى وعليك الثاني إذا كررتها قال بس هذه هي هذه اللي خربت عليك ما تقدر تحفظ خربت المسجل حقك فقال في أبيات يقول شكوت إلى وكيع وكيع ابن الجراح شيخ الشافعي شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وقال أعلم بأن العلم نور ونور الله لا يؤتى لعاصي اللي عينة خربانة مريضة ما تنظر إلا إلى النساء وتتابع الأفلام والمسلسلات والأفلام الرخيصة التي يستحي من ذكرها الإنسان هذه عين تستطيع أنها تحفظ القرآن ولا تسمع ولا تقرأ علم هذه عين مخنزة عفنة الأذن الخربانة التي ما تنبسط إلا على الأنغام والألحان ومتابعة الفسكة والمغنين هذه تسمع القرآن وتتلذذ بالقرآن وتحب العلم لا هذه لها مجال آخر أذن خربانة اللسان الذي يسب ويلعن ويشتم لسان ما يستحق أن يذكر الله عليه فأنت هنا حينما تعمل هذه الأعمال وتترك الفساد من أجل الله ماذا يحصل؟ يبادلك الله سبحانه وتعالى ويكافئك بأن يحبك والله يحب المحسنين أيضا الله عز وجل لا يحب أشياء كثيرة قال عز وجل إن الله لا يحب الفساد والفساد هو ضد الصلاح ويقول إن الله لا يحب من كان مختالا فخورا المختال المتكبر المنفوخ لأن الشيطان له من ضمن أساليب الإضلال واحدة يسمعها النفخ وقد ذكرناه في الدرس الماضي والنفخ أنه يأتي بخرطومه ويضعه في دبر المتكبر ثم ينفخ من تحت فيبدو الإنسان أنه أكبر من حجمه يحس إنه ما هو هو الحالة إن مثل البالونة الصغيرة اللي هي كذا مثل مثل أي أكبر شيء فيختال ويفخر إما بمال أو بسلطة أو باللون أو بشباب أو بجنسية أو بمكانة بأي شيء من الذي أعطاه بالعالمين هذا مختال الله لا يحبه لأنه يختال بشيء ليس منه من الذي أعطاك المال من الذي أعطاك المنصب من الذي أعطاك الشباب من الذي أعطاك الجمال من الذي أعطاك العافية إنه الله أتتكبر على عباد الله أتفخر على الناس أتختال على الناس بشيء ما هو منك إنك بهذا تسقط أولا عند الناس ثم تسقط عند الله فلا يحبك الله وإذا لم يحبك الله خسرت أيها البعيد في الدنيا والآخرة أيضا يحب من الأعمال أشياء يقول عليه الصلاة والسلام لما سئل أي الأعمال إلى الله أحب قال الصلاة لوقتها ثم بر الوالدين وبعدين قال ايضا في ثم حج مبرور وايضا يحب من العمل ادومه ولو كان قليل احب الاعمال الى الله ادومها وان قل ليه لان يؤثر انت لو تجيب الان وايت ماء وتصبع على صخرة وتجي تشوف الصخرة ما اثر فيها وايت الماء وايت ماء لكن حط هذا الواية في مكان وخرج فيه خرق صغير وخليه يقطر على صخرة على هذه الصخرة هذه القطرات مع الدوام تجي بعد كم فترة تلقى بعد الواية تمصه القطرة هذه خرجت الصخرة ليه؟ انها ديمة كذلك عمل المؤمن ديمة ولو قليل ركعتان في جوف الليل افضل من ان تصلي عشر ركعات من بعد ان تبعد اسبوعين ولا تصلي داوم على العمل ولذا كان الصحابة رضي الله عنهم ما ان يسمعون شيء من, من العمل من الذكر من الفضائل الا طوالي يقول فلم ادعها منذ تلك الليلة الحديث في البخاري ان النبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى فاطمة وإلى علي في بيتهما يزورهما وقد أتى بعض السبي من القتال فقامت فاطمة وقد محلت يداها من كثرة العجن والطهي والطحن والمكيام بأعباء المنزل وهي بنت الحبيب سيدة لساء أهل الجنة أم الحسن والحسين فاطمة البتول تشكو تقول يا رسول الله أبغى خادم يكفيني بالأعمال المنزلية قال ألا أدلك على خير لكن من خادم؟ فعلي طوالي تدخل قال نعم ما خلاه هي لأن بعض النساء لو تقول لها شيء تقول لها أبغى طلبي وبس لكن علي أكثر عقل أكثر طموح ما تحكمه العاطفة الرجل يحكم العقل قبل العاطفة المرأة تحكم العاطفة قبل العقل ولذا جعل الله الطلاق بيد الرجل لأن هي يفكر المرأة اللي قلنا هي اللي تطلق طلقت في اليوم عشرين مرة ليه لأن خلا زعلانة طلقته وبعدين تسترجع وتطلق تصير الحياة فوضة لا طلاق عند الرجل رجل يفكر قليلا قبل أن يعمل قال علي نعم يا رسول الله نبغى قال إذا أخذتما مضجعكما فسبحا ثلاثا وثلاثين واحمدا ثلاثا وثلاثين وكبرا أربعا وثلاثين سير مية فذلك خير لكما من خادم يقول علي فما تركتها منذ تلك الليلة قالوا ولا ليلة صفين ليلة الصفين ليلة, ليلة المعركة ما حد فاضي يذكر ذي كله قال ولا ليلة صفين هل نستطيع نحن أيها الأخوة نعملها هذه قلوا إن شاء الله قبل تنام وانت على فراشك. ثلاثة, ثلاثة سبحان الله يقول ابن القيم يقول هذا الحديث سببه ان اشتكت التعب وهذا الذكر يعالج من التعب اصحاب المهن العمال الموظفين الطلاب اللي يجدون صعوبة في ممارسة عملهم هذا الذكر مؤيد لهم في الصباح يقوم مثل الحديث ليش؟ لانه قال هذا الذكر وبهذه النية العظيمة وهكذا كل الصحابة اي شيء يجي يقول فما تركته منذ ذلك الوقت فما تركته هذا العمل الدائم نحن عاطفيين أيها الأخوة نسمع الكلام ونتأثر بشوي ونسويه ذيك الليل وبعدين اليوم الثاني وضعنا ما ينفع لا بد من العمل الدائم وإن كان قليلا فإن الله يحبه هذه أيها بعض المحبوبات وبعض المكرهات عند الله لكن قد يقول قائل كيف أنا المحبة الله أنا رجل والله أحب الله لكني أخاف أن ربي ما يحبني أنا أبغى هذه المحبة أريدها يا ربي كيف أنا لها؟ هناك أسباب ذكرها ابن القيم في كتابه العظيم الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي قال محبة الله تنال بأمور منها وأرجو أنكم من لمعها قلم يسجلها أخواني والله مهمة والله إنها أغلى من الذهب وإن الواحد خير من الدنيا وما عليها أول سبب تنال به محبة الله قراءة القرآن الكريم بالتدبر والتمعن والتطبيق والعمل. ليش؟ لأنه خطاب الله إلى الناس. الله عز وجل خاطب الناس. وأنزل هذا القرآن الكريم؟ وجعله نورا وهدى للناس. وجعله روحا لحياتهم. يقول عز وجل: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان. ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا اللهم اجعل هذا القرآن هدى وشفاء لقلوبنا فإذا قرأت القرآن وأحببت القرآن وجلست في حلاك القرآن وحفظت القرآن وعشت مع القرآن أحبك ديان والرحمن سبحانه وتعالى ليه؟ نحب كلامه اللي تحب كلاما يحبك ولا يعذبك لكن أين الأمة من القرآن اليوم لقد غاب دور القرآن في كثير من الناس بعضهم يدخل الشهر ويخرج ولا يقرأ آية بل بعضهم يدخل السنة وتخرج ما يقرأ آية ولا يعرفون في بعض المجتمعات القرآن إلا عند الموت إذا مات واحد قالوا جبوا جبوا مقيم الشعائر يقرأ القرآن على وفاة واحد بس وإلا يأخذون حروز ولا يأخذون لوحات لوحات جمالية يزينون به المجالس ما إن شاء الله بس هذا القرآن أنزل ليكون هكذا، بل واحد مرة جابي قال معي مصحف. قلت فين هو؟ وإذا بي أعطيني واحدة صغيرة كده اثنين سنتي في واحد سنت. ايش هذه؟ قال هذه مصحف. فتحته وإذا ب والله ما غير خطوط كذا كذا. قلت فين؟ جبت المكبر هذا من والله ما شفت شيء. لا يا قلت هذا مصحف يا شيء؟ الله ينزل كلام واضح بين آيات بينات. ليش نطلمس؟ ليش نضحك على الناس؟ قال هذا للبركة. يقول علقه كذا للبركة يضحك عليه. بركة إيش؟ ما في قرآن ما في آية. والله ما فيه ولا شيء اثنين سنتي في واحد سنتي هذا مصحف ثلاثين جزء تضغطها لي بنقط كده وتقول لي هذا مصحف تضحك عليه تضحك على الناس وحطه في صندوق وبكم بثلاثين باربعين ريال هذا من الاستكتار بالقرآن بل بعضهم الآن يحطه في الجوال نغم للجوال والله اهانة للقرآن وبعضهم نغم في السنترال هذا كله لا يجوز أيها الأخوة هذا كلام الله تعظيمه من تعظيم الله وإهانته من إهانة الله فلا يجوز إلا أن تعيش معه وتحبه فيحبك الله لأنك أحببت كلامه الثاني دوام ذكر الله ليش؟ لأن المحبوب دائما يحب ذكر محبوبه من أحب شيئا أحب ذكره لو كنت في مجلس وجاء ذكر واحد تحبه تقول نعم واش تقولون وفلان ايش فيه ايش لكن لو جاء واحد ذكر واحد ما تبغاه ايش تقول انت تقول بس بس عجبه تركونا منه. والله ما أبغى حتى ذكره في المجلس اتركوه. ما نبغى ما نبغى شيء حول ليه تكرهه؟ فالذي يحب واحد يحب كل شيء اللي يحب الرياضة اول ما يقرأ الصحيفة يشوف اخرها صفحة الرياضية اللي يحب السيارات اول ما يشوف عنات السيارات اللي يحب العقار يقرأ الوسيط حق العقار يشوف عماير فلل، اراضي استراحات ويقراها كلها ليه؟ يحبها اللي يحب الزراعة كذلك اي شيء يحبه الواحد يتوجه الى اللي يحب الله يحب ذكره قيس ابن الملوح الذي لقب بالمجنون كان يخرج إلى الصحراء يهيم وما عنده حد ويردد اسم ليلى ما في جوال ولا في تلفون هاتف في السماء ليلى فيلحقه أهله ويقولون يا مجنون وين تدعي ليلى ليلى في العراق وانت في الجزيرة وين انت من ليلى فيقول ايش تقولون قالوا ليلى ما هي فيه قال ايش تقولون قالوا ليلى يبغاهم يكررون ليلى بس يبغى يسمع كلمة ليلى منهم ثم لما سكت وقال أجد الملامة يقول أجد الملامة يعني العتاب في هواكي لذيذة حب لذكرك فليلبنى اللوم يقول لوموني بس اذكروها بس وعن ترى العبسي عن ترى ابن شداد أبو الفوارس هذا هذا جاهلي يقول ولا قد ذكرتك ذكر عبلا معشوقته يقول ولا قد ذكرتك والرماح كأنها أشطان فأر في لبن الأدهمي فوددت تقبيل السيوف لأنها لمعت كلامي ثغرك المتبسمين. يقول ودي إني على السيف لأنه برق مثل فمك. ومعنا سلم على السيف يعني إيش؟ يعني موت. السيف ما يسلم. السيف يقطع الرؤوس. لكن يقول ما يهم نموت. ما دام يذكرنا بعبله. هكذا المحبون. المحبون لله لا يفترون عن ذكر الله. ولهذا يقول ابن القيم يقول والله لو سلمت منا القلوب وصحت منا القلوب. ما شبعت من القرآن ولا من ذكر الله وإذا رأيت إنسان ما يبغى ذكر الله فاعلم أن قلبه لا يحب الله يقول عز وجل وإذا ذكر الله وحده إشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة وإذا ذكر الذين من دونه إذا يستبشرون ولذا هذا مقياس كيف أنت عند ذكر الله تفرح وتبغى القرآن تبغى الذكر تبغى المحاضرة تبغى الشريط إينعم هذه علامة قلبك صحيح إذا جاء ذكر الله صكه أو خربان ما تبغى ذكر الله تلف الجهاز ما تبغى عالم ما تبغى داعية ما تبغى القرآن مسكين أنت أنت لا تحب الله يشمئز قلبك من ذكر الله هذه والله كارثة وإذا لم تحبه فإنه سبحانه أيضا يبادلك هذا فلا يحبك ولا يبالي بك أيها الإنسان في أي واد هلكت ثلاثة طبعا الذكر هنا يا إخواني ذكر الأحوال والمناسبات الذكر العددي الذكر المطلق الذكر عند أوامر الله الذكر عند نواهيه هذا أقسام الذكر الثالث من ما يقربك إلى محبة الله المحافظة على النوافل بعد الفراير الفراير يحبها الله لكن لا يحب عاملها يحب عاملها إذا قرب معها النوافل والحديث في البخاري حديث كنت يقول عز وجل من آذى وليا فقد آذنته بالحرب وما تقرب إلي عبدي بعمل أحب إلي عمل شوفوا هنا ما هو عامل عمل عمل يحبه الله أحب إلي مما افترضته عليه صلاه يحب الله زكاة يحبها الله بروادين هذه فرائض كلها طيب قال وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل يبغى محبة العامل مع محبة العمل حتى أحبه ما أحب العمل بس لا أحب العمل والعامل متى تجي هذه بعد النوافل ولذا تشوفون أيها الأخوة أثقل النوافل على كثير من الناس قد بل بعضهم ألغها من حسابه خلاص أربع ركعات العشاء ومشى ايش بتقال يا شخص السنة إيش بالسنة يعني إيش بدعة <تصفيق> إيش بالسنة ما فيها أجل محروم ما تبغ الخير يمكن ما يثقل ميزانك إلا ركعتين ذي يا اخي ايش اللي ينتظرك وراء بعضهم يخرج من المسجد ويلقى هناك واحد يبيع فاكهه ولا يبيع قرابع ولا يبيع شيء يقعد هناك ثلاث ساعات يقلب ولا شر شيء لكن ركعتين هذه ثقيلة هذا لا يريد محبة الله انتبه أخي كثر من النوافل نوافل الصلاة نوافل الزكاة نوافل الصيام نوافل الحج نوافل العمره أي شيء نافله حط خزن بس خزن في بنك السماء حتى يحبك الله سبحانه وتعالى طيب إذا حبك الله اسمع شو يقول فإذا أحببته خذ, خذ الجوائز كنت سمعه الذي يسمع به إيش معنى؟ يصبح سمعك هذا سمع رباني لا تسمع إلا ما يحبه الله تضطرب أذلك إذا سمعت شيء ما هو لله ما تقبل وبصره الذي يبصر به يصبح بصرك رباني لا تبصر إلا ما يحبه الله ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها وبعدين تقوم العلاقات بينك وبين الله قال ولا إن سألني طوالي ازهم والجواب جاك الاتصال واصل السلك الحرارة موجودة ولا وما ترددت في شيء أنا فاعله ترددي في قبض روح عبدي المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته ولا بد له منه شوفوا رب العالمين خلق السماوات والأرض والليل والنهار ولا تردد في شيء إلا في قبض روح عبد المؤمن عزيز على الله محبوب عند الله هو ما يبغى الموت ايه نعم والله عز وجل قد كتب عليه الموت فيقبض روحه بعد تردد وهذه من الصفات ثابتة لله سبحانه وتعالى لا إله إلا الله طيب أربعة الزيارة في الله عمل بسيط لكن ما يكون فيه أي دافع ثاني خالص لله إيش الزيارة في الله تروح إلى في الله في قريته في بيته تتصلها بالتليفون تقول والله بزورك تختار وقت مناسب أي نعم. إذا جيت بغير موعد تستأذن إذا قال لك تفضل تفضل قال ارجع قول مع السلام ولا تزعل الحديث في مسلم أن رجلا زار أخا له في قرية فأرسل الله على مدرجتي أي على طريقه ملك قال إلى أين يا أخي؟ قال إلى أخي اللي في الله أزوره في هذه القرية قال هل له من نعمة تربه عليه؟ يقول في بينك وبين مجاملة ولا هو أسدى لك معروفا وأنت تريد أن ترد عليه معروفا؟ قال لا غير أني أحببته في الله بس هذا الغرض تجرد قال فإني رسول الله إليك هذا ملك يقول هذا الرجل أخبرك أن الله قد أحبك كما أحببته فيه الله أكبر ما أعظم الجائزة وما أقل العمل لكن أين هذا اليوم اليوم لازم معها شيء من الدنيا يروح له يقول والله جينا نزورك في الله وبعد ما قال قال بس والله عندنا غرض بسيط <تصفيق> الغرض البسيط هو اللي جابه صح لكن بس ما في إلا هو يروح يزوره بالله ويمشي بس ما يذكر شيء من الدنيا فيه لكن قليل حتى بالجوال كثير والله يدق عليك السلام عليكم وليكم السلام كيف الحال والله اننا نحبك في الله ونسألك في الله ينعم ونريد سمع صوتك يا شيخ الله يحفظك ولكن ايش رايك في بنك البلاد صقعني بها غلقنا بنك البلاد صاقعنا ذحي في اسدافكو اسدافكو ادوخ وروسنا باسدافكو حتى ما عدنا جيرا على الجولات والمحافظة الاستثمارية سبحان الله ايش البلشة دي على الدنيا كان الناس قول يقولي هذه الشغلات اقعد ثلاثين مكالم ما يجيني فيها واحد سؤال عن الدين ولا عن قيام الليل ولا عن الصلاة ولا عن بر الوالدين ولا صلة الأرحام ولا الأعمال كلها دنيا بس طرده ورا الدنيا ونادرا يجي يجي واحد يسأل يقول يا شيخ أنا والله وجدت رقمك فانا سلم عليك والله ما لي غرض إلا السلام عليك وأني أحبك في الله ومع سلامي يا شيخ الله أنا أمسك كذا أقولي شو اسمك يا شيخ من أنت منين جيت أنت من أي كوكب منين من هي عالم جيت أنت انت غريب انت هنا قالوا والله أنا من جدة ولا انا من الرياض ولا قلت انا احبك في الله وأسأل الله أن يكتب لك بهذه الاتصال اجر الزائرين انت زرتني والله اليوم ريحت قلبي شوية من المكالمات اللي قد قست قلبي ايه نعم فالزيارة في الله مهمة لكن لها اداب اولا ان تكون بالاذن تستأذن قبل تجي ثانيا ان تكون في الوقت المناسب ها تجي صلاة الظهر بعضهم يجي صلاة الظهر وهي بقى الغداء يقول جي تزرك في الله علشان يغدي هذا ما هي في الله هذه زيارة غداء ولا تجيه بعد الغداء قد وراقت وقد لبس ثوب النوم ودقت عليه والله جيت تزررك في الله الله لا يحييك هذا ما هو وقت مناسب ايه نعم او لا تجيه قبل الفجر او لا تجيه اخر الليل قدوا وراقت لا اختار الوقت المناسب ولهذا قال حتى تستأنس الاستئناس هو طلب الوقت المناسب للزيارة بعدين تستأذن والاستئذان يكون بثلاث طرقات على الجرس من عند الباب لا بعضهم يدخل العمارة تقول على بابك هناك كم مراتك مسكين تفتح الباب الله والرجال قدامنا حيب هذا ما يجوز فيه تحت حارس فيه لوحة فيها أرقام الشقق وفيها كل شقة لها رقم دق من هناك كم تدق دقة وحدة وصبر شوية دقة ثنتين وصبر شوية دقة ثلاث إذا فتح لك ولا مع السلامة ترك زرت لا بعضهم يدق لين يحرق الجرس أي نعم ما هي دقة ولا ثنتين ولا عشر وإذا ما فيه إلا مثلا هو أخذ الحجارة ورجم الباب ولا ضرب الشباك بالحجارة من الخلا إيش فيك قال أمام يفتحوا لي خاص بيفتحوا لك يا أخي سبحان الله أو طلع ودق عليك داخل البيت هذا ما هو هذا ما يزيارهذي هذا إزعاج وإحراج أي نعم بعدين إذا جيت أمام البيت مثلا وانت في الشقة مثلا والشقة مسموح بأنه تدخل أي نعم لا تقف أمام الباب مواجهة حتى لا أحد يفتح وتشوف اللي قدامك لا خليك ورا الباب كده بحيث لو فتحت امرأة ما ترى أحد أمامه حتى لا تنكشف عورة تاريخك المسلم الذي زرتها من أجله بعدين بعد الدخول تعلم أيا كجيت له يقول والله أنا جيت أزورك في الله ولا تجيب الثانية حقت الدنيا. هلا خالص على الله. وبعدين لا تطول إيه. لأن الزائر الثقيل يعني يخرب زيارته. لأن هذا الرجل اللي جيته ما يتدري عن ظروفه. إيه نعم. وبتراه بانتر ذكي يعرف. إيه نعم. والله جيت أنا سلم عليك. إيه نعم. ونستأذن ومع السلامة نبغى نمشي. لا لا. فين جال قهوة؟ طيب. لا بعضهم يقول جيت اشرب عندك فين جال قهوة؟ طيب. افرض ما في قهوة ذاك اليوم. واحد من الناس مسكين ما يسوي إلا شاي. ما يعرف القهوة. وانه يجي قال والله يا اخي ضربت في راسي ابغى دلت قهوه وصحن تمر وهذا الرجال لا يشتري التمر ولا يعرف القهوة احرج ايش يسوي راح للجار قال بالله عندكم تمر قال فيه قال عندكم قهوة قال لي قال واحد جانا يبغى قهوة والله ما نعرف ولا يشتريها عود سوالة في البيت الثاني قهوة وهذا احراج لا تشتريط اللي يقدم لك صاحب البيت اقبله حتى تكون زائرا لله الله وتنال الاجر العظيم وهو محبة الله خمسة ايثار محبة الله على هوى النفس ومرادها. في في النفس البشرية صراع بين محبوبات طبيعية غريزية يعني الله طبعنا أن نحبها وبين أوامر لله ضد هذه المحبوبات فهذا الصراع في نفس كل إنسان ما هو واحد من كل الناس كل البشر الذي يحب الله ويريد أن ينال محبة الله يؤثر محبة الله إيه الله, الله عز وجل قال لي ما أنظر إلى الحرام ونفسي تقول أنظر إلى الحرام إيش أسوي اغض بصري ما انظر ليه ابغى محبة الله الله عز وجل قال لي لا تسمع الاغاني محرمه ما يجوز والنفس تقول لي اسمع يا شيخ كلام زين نغمة زينة صوت جميل لكنه حرام ايش اسوي اوثر محبة الله اقول لا يا اذن والله ما تسمعين استسمعين الحين وبكره قد انت هناك تشهدين عليا يا عين تنظرين الحين وبكره هناك تشهدين عليا ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاؤوها شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون بعدين يجي الواحد يحاججها وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا كيف تشهدين علينا والله ما نظرت الحرام إلا علشانك يا عين والله ما سمعت الأغاني إلا علشانك يا أذن قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء أنا ما نذمت الله أنطقنا شين سوي تبغى هذا الكلام لا والله من دل حين. تبر من هذا الحين والله ما تسمعين لو تدوخين يا اذن وانت يا عين والله ما تشوفي مرة الا حلال وبس صحيح في تعب في تعب لكن بعدين انظر في الجنة انظر الى وجه الله في الدار الاخرة ما تبغى هذا المنظر العور؟ انظر الى الحوريات الواحدة خير من الدنيا وما عليها اسمع بدال الاغاني اسمع خطاب رب العالمين يخاطبك الله ويقول اليوم احل عليكم رضواني فلا اسخط عليكم بعده ابدا اسمع غناء الحور العين على ضفاف جزيرة القدس في الجنة يسبحنا الله بكرة وعجية. اسمع مزامير تركب مزامير في شجر الجنة ثم يعزف عليها بألحان ما سمعت بمثلها الآذان وتهب عليها ريح من تحت العرش يقال لها المثيرة فيحصل للأهل الجنة من النعيم ما والله لا يصل نعيم هؤلاء إلى أي جزء منه تعويض لك لأنك آثرت محبة الله سبحانه وتعالى ستة التفكر في فضله ونعمه وإحسانه عليك كم لله عليك من نعم من خلقك من العدم من صورك في بطن أمك من شق سمعك وبصرك من رعاك هذه الرعاية منذ أن كنت نطفة مذرة إلى أن خلقك الله هكذا رجال وخرجت ثم أمدك بهذه الأجزاء وهذه الأجسام وهذه العضلات وهذه الأجهزة جهاز سمعي جهاز بصري جهاز تنفسي جهاز هضمي جهاز تناسلي جهاز عظمي جهاز دموي كل جهاز هذا لو تعقد واحد منها الدقيقة تموت أليس هذا صاحب فضل عليك؟ من أغدق عليك النعم؟ من زوجك؟ من أعطاك الأولاد والبنات؟ من أعطاك الرزق؟ لما تفكر في هذا كله يسكب هذا أثر في قلبك إنك تشكره وتعترف بفضله وترد الفضل له فما بكم من نعمة فمن الله فماذا يحصل يحبك الله ليلى أنك إنسان بر إنسان تقي إنسان تعرف الفضل من هؤلاء لا بعض الناس إذا جاء شيء قال هذا مني مثل قارون قال إنما أتيته على علم عندي أنا أهتبل المناسبات أنا أغتنم الفرص أنا دخلت فيها خدتها أول ما جت سوا هذه دخلت والآن ملايين ملايين منين من ظهور المساكين اللي العقول العقون التراب دلعين. ملايين أكلها كلها حرام على ذول اللي في آخر شيء كلها راحت عندي ذولا الهوامير اللي يسمونهم هامير واللي أخذوها اللي أخذها وشرت واللي اللي هو موجود ليس المهم أن تثري لكن المهم كيف تثري فوالذي لا إله إلا هو لدرهم حلال أعظم من مليون حرام ماذا يغني عنك المليون والملايين إذا غمضت عينك وما أقرب هذه الغمضة قد تكون هذه الليلة هيا حط الملايين معك في القبر الملايين لغيرك والحساب عليك لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع من ضمنه عن ماله من أين اكتسبه من اين؟ وفيما أنفقه جمع المال سهل لكن الحساب عليه صعب والمؤمن يقف ألف وقفه ويحاسب نفسه ألف مرة قبل أن يكسب ريال إلا إذا تأكد أنه حلال مئة في المئة وإذا قام عنده أي دليل على أن فيه شبهة مو حرام ابتعد عنه فمن اتقى الشبهات فقد استبرع لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام سبعة انكسار القلب بين يديه والخضوع الكامل له سبحانه والإذعان لأمره لعلمك بشدته سبحانه وجبروته سبحانه وأخذه للعاصين سبحانه فأنت دائم ذليل بين يديه حقير بين يديه فقير بين يديه كم أنت بالنسبة لربك من أنت بالنسبة لقوة ربك فإذا الله عز وجل وجد منك هذا الانكسار وهذا الخضوع وهذا التذلل أحبك لأن أنين المذنبين أحب إليه من زجل المسبحين وكلما ازددت انكسارا وخضوعا وخشية وخوفا وفرقا يجل قلبك إذا ذكر الله إيش وجلت قلوبهم هذا لا تشمئز قلوبهم لكن أهل إيمان لا وجلت قلوبهم والوجل حال من الخوف عليا وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون ثمانية مجالسة الصالحين لأن الصالحين هم أحباب الله وكان تجلس معهم يحبك الله في حبهم يقول عز وجل للرسول صلى الله عليه وسلم وقد جاءه كفار قريش قالوا نريد نجلس معك يا محمد لكن لا نريد أن نجلس مع هؤلاء الأعبد وهؤلاء الضعفاء بلال الحبشي وصهيب الرومي وسلمان الفارسي وأبو ذر الغفاري هذولا ما نبغاهم هذولا فقراء هذولا ضعفاء تجلسنا جنبهم نحن وجهاء القوم نحن رؤساء القوم اجعلنا مجلس خصنا مجلس خاص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 ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا اجلس مع الصالحين وزاحم الصالحين في مجالس العلم وفي حلقات القرآن وفي أماكن الطاعات ليش جهن الله يحبك يقول في حديث في الصحيحين إن لله ملائكة سيارة وتجولة تطوف على حلاك الذكر فإذا وجد قوم فإذا وجدوا قوم يذكرون الله حفوهم إلى عنان السماء ثم يصعدون الحديث طويل في النهاية يقول الله عز وجل لهم أشهدكم أنني قد غفرت لهم اللهم إننا نسألكم فضلك يا أرحم الراحمين اللهم إنك تعلم والله ما جلسنا إلا ابتغاء مرضاتك نرجو رحمتك ونخشى عذابك نريد مغفرتك يا أرحم الراحمين فحقق لنا ما وعدتنا إنك لا تغلف الميعاد. يقول عز وجل أشهدكم أنني غفرت لهم فيقول أحد الملائكة ربي فيهم فلان ما هو منهم إنما أتى لحاجة وجلس. قال وله قد غفرت هم القوم لا يشكى بهم جليسهم فمن أحب الصالحين نال من بركتهم ومن جلس مع السيئين نفس الشيء إذا جئت على ناس على منكر على له على باطل لا تقعد وإذا رأيت الذين يخوضون في آياتنا فأعرض عنهم حتى يخوضوا في حديث غيره وإما ينسينك الشيطان فلا تقعد بعد الذكرى مع القوم الظالمين أقل شيء الاحتجاج بالمغادرة ما نقول ظالم الناس اذا جيت مجلس ولا حزيمة ولا شيء فيه منكر تقدر تغيره بالكلام الطيب بالاسلوب الطيب ببيان الحق تكلم ما قدرت او ما حد يستمع لك او تخاف عن ذلك ومع السلام ما حد يربطك وتبرأ الى الله سبحانه وتعالى اما ان تجلس مثل الشات الرابضة علشان لقمة رز اي نعم ولا قطعة الأحم تاكل وتمشي وقد اهنت نفسك ودينك لا ما يصلح هذا تسعة قطع كل سبب يحول بينك وبين الله هناك قطع طرق انت ماشي الى الله تعدون لك في الطريق ويردون ردك نعم اقطع كل سبيل وازح من طريقك كل شيء يمنعك من الله مثل رفيق السوء زميل انت تبغى ليداه ويبغى يديك النار لا قل له الله شوف تبغى تمشي مع الطريق هذا ولا لا اتكلمني من بعيد مع السلامة آثرت الله عليك زوجة السوء يضع الانسان منهج لزوجته تعالي انا زوجتك من اجل تكونين طاع لله الله تقربيني الى الله تبغي أن تبشي معي في الخط هذا الحمد لله ما تبغين مع السلام والله سيجعل لي خلف وعوض أفضل منك جار السوء ما يصلح لك كتاب السوء عندك كتاب شريط السوء مجلة السوء جريد أي شيء يصرفك عن الله ابعده وأزله من طريقك واستمر حتى تصل إلى الله وتنال محبة الله بقي واحدة وهذه أخرتها لأهميتها ولقدرتنا عليها ولضياعها من حياة كثير من الناس وهي قيام ركعتين آخر الليل قبل صلعة الفجر أقل معدل لو مثنتين ثنتين ثم توتر كثر خيرك ركعتان في جوف الليل خير مما طلعت عليه الشمس وغربت وليش بالذات هذه الركعتين لأنه وقت خلو الشبكة الشبكة فاضي ما أحد يتصل في ذلك اللحظات الناس كلهم مكبوبين على وجوههم ولا أحد يتملك ويسأل ويطلب ويناجي وينادي إلا الموفقون أصحاب قيام الليل اللهم اجعلنا منهم كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون احرص عليها ابدأها بثنتين ثم بعد ما تتعود شوية زود ثنتين وبعدين ذلك تطعم بتزود إلى ثمان وأفضله 11 ركعة 8 وثلاث وتر أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا حبه وحب من يحبه وحب كل عمل يقربنا إلى حبه وأن يجعل حبه أحب إلى قلوبنا من الماء البارد على الضمع اللهم ما أعطيتنا مما نحب فاجعله عون لنا على ما تحب وما زويت عنا مما نحب فاجعله فراغا لنا فيما تحب إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد Wallah earli he